فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يَأْتِيهِمْ أنباء ما كانوا به يستهزئون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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم أين الذين كنتم تزعمون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 انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك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 ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا, نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل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 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون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 أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 يتضرعون فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست, ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.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 قل لا لَكُمْ لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب وَلَا أَقُولُ لَكُمْ لكم اني ملك ان اتبع مَا ما يوحى إلي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 ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين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 ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى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 انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا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 فلما رَأَى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رَأَى الشمس بَازِغَةً قال هذا ربي هذا أكبر فلما أَفَلَتْ قال يا قوم إِنِّي بريء مما تشركون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 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم, على قومه أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم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 من الصالحين وإسмаيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آباءهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم, وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون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 آيْمَانَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حبا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 أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلك الله ذلك الله ربكم لا إله إلا هو لا هو خالق كل شيء فاعبدوه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 أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أَفَغَيْرَ الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا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 وَإِن تطع أَكْثَرَ من فِي الْأَرْضِ يضلوك عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه مُؤْمِنِينَ كنتم لَكُمْ مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم, وقد فصل لكم ما حرم عليكم إِلَّا ما اضطررتم إليه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 أو كَانَ كان ميتا وَجَعَلْنَا وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات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 فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يرد أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا في كَأَنَّمَا يصعد فِي السَّمَاءِ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 وبلغنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّ ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون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 وجعلوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ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 وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات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 وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنَّهُ لكم عدو مبين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 نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آمين كرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصّلكم الله به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 إلا أي يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ فَلَا ربك غفور رحيم رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كل ذي غفر ومن البقر والغنم وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْقَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبرنا وإنا وإنا لان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان عَلَيْنَا علينا الكتاب لكنا مِنْهُمْ منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما وما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم